I would done, <laughs> All we've done. Amen. Mm -hmm. وصحر لكم الفلك لتجري في البحر في قوم اممكم دام ظام الله, الله،, الله،, الله،, الله،, الله،, الله،, الله، What? i man Voi se إذا سمنا الناس سموا إليه ربنا رب و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 رب ا بنت مريم بنت Olemme oh, no. on oh, yeah. يقطرا في ميران في كل خلق Ehtola, vinnin, mila, Thank you.